يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد و اكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا ولا إنه لا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل َّينَ آمنُ فيِي الحياتةِ الدنُيا خَال صَتَ يَمَ القامَ وَهََّ آم في الحياتةِ دنُيا خَال صتَ يم القامَ كَذَلِ فَصلِلُآياتِ لقَم ال هَلْ يَكُنْ فَصْلُ الآيَاتِ قَمِيَامًا أَمْ نُمِلْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن وَلكُل أَُّةٍ أَجلَ وَكُون أأَجل فَإذاَا جَأَجلُهُم لا يَستَأخِرُونَ سَاعتَ وَلَا يَتَقُدِمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني يَخْشَوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَخْشَوْنَ عَلَيْكُمْ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 اَو عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ لَنَظْلِمَنَّ مَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 121. وصلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا